إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ هذا وإن للطابين لشر مآب جهنم يصل على كلم هذا هذا فيذوقه حميم وغساق وآخر من شكله أدواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا منكم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا منكم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 قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما له الملك الصوت مش مسموع بقطع طب الان واضح؟ طب الحمد لله في يذلوا على ايات في سوره صاد نفس الايات اللي في سوره النبأ من اجل ذلك يوضح الله جل وعلا لنا ما قال اهل النام المتقين كان يعني عمر بن عبد العزيز يصعد المنبر كما ذكر ابن أبي الدنيا أن عمر بن عبد العزيز صعد المنبرة فحمد الله جل وعلا وأثرتنا عليه ثم قال أيها الناس أيها الناس أنا إني لم أدمعكم لأمر أحدثته فيكم ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون أي في أمر الموت وما يكون في يوم القيامة من الجنة أو النار قال فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق والمكذب به هالك ثم نزل من على المنبر يقول فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أي أن المصدق بالجنة يصدق بما يكون يوم القيامة من الحساب والجزاء أحمق لماذا؟ قال العلماء لأنه لم يعمل عملا يوازي خوفه من النار من النار إلى الجنة بهذا الأمر إلا أنه يتمدد في لعب شهوته وشهوته فهم يكون بهذا الاعتبار ولم يكون بهذه وهذا واضح لأنه لا يؤمن بالقاء الله جل وعلك كما قال الله جل وعلا في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط فلما نسمع إلى هذه الآيات هذه ليست خاصة بالعصاء أو بالكفار أو كذا أو كذا ينبغي أن يتدبر هذه الآيات كل مسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله جل وعلا من عذاب جهنم من عذاب وهو النبي صلى الله عليه وسلم إذن فيجب علينا أن نتساءل أين الملتقى في الجنة أم في النار قال جل وعلا هذا ذكر أي هذا القرآن ذكر شرف لك ولقومك يا محمد صلى الله عليه وسلم لحسن مآب وإن للملتقين لحسن مآب يخبر جل وعلا بما أعده لعباده المتقين في جنة فيقول جل وعلا يقول للمتقين الذين اتقوا الله جل وعلا وخافوه فلم يشركوا به شيئا وأدوا ما في الله جل وعلا واجتنبوا ما ناهوا الله جل وعلا عنه أي لما رجعوا حسن, ومصير حسن ألا وهو جنة عدن مفتحة لهم الأبواب بسيطان <تصفيق> بسيطان وقالتين إقامة وقالتقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون أما عن حالهم فمتكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها أي يجلسون على تشقيهم جناية عن الرسالة بفاكهة كثيرة وشراب يطلبون مشتاق ومشتهوا من الفاكهة والشراب ومهما طلبوا وجدوا ولا يرد طلبهم ليس هذا فحسب بل وعندهم قاصة أي عندهم منحور تلك الحسناوات فلا ينظرن إلا إلى أزواجهن فهي قاصرات الطرف هنا إما هي قد قصرت طرفها أي الحور العين فلا تنظر إلا إلى دوجها في الجنة أو قاصرات الطرف أي قصرت طرف دوجها فلا ينظر زوج إلا إلى جالها وحكمها فقاصرات تأتي بمعنائي إما قصرات هي هذه الحور هي الفعل أي قصرة طرفها أي عينها فلا تنظر إلا إلى زوجها فرحا بزوجها أو قاصرات أي تكون هي مسعول أي تقصر أو طرف زوجها فلا ينظر الزوج إلا إلى زوجته لشدة جمالها فقد أخذت بلبه وعقله أتراب وعندهم قافرات الطرف أتراب أي مستويات في السن والشباب والجمال والحور العين الحور جمع حوراء وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء العين هي جمع عينات وهي شديدة بياض العين مع شدة سواد العين الجزء الأبيض يكون أشد ما يكون من البياض والجزء الأسود يكون أشد ما يكون هذه هي الحور العين وهي التي وصفها الله جل وعلا بقوله كأنهن لهاقوت والمرجان من شدة صفائها وبياضها ووصفها الله جل وعلا قوله إن أنهن إن شاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا أي عربا أي المرأة التي تتحبب إلى زوجها فهي حسنة التبع تعشق زوجها أما الأتراب كما قلنا فهي المرأة أي في سن مستوي بسن متساوية وأيضا متساوية في الحسن والشباب والجمال وهي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل لا لأضاءت ما بينهما ولا ماءته ريحة ولا نصيفها أي ولا خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ثم يقول جل وعلا هذا ما توعدونه ليوم الحساب أي هذا الذي وعدناكم به في الدنيا أننا سنجازيب به يوم القيامة وحق. وهو الذي ستجدونه في الآخرة هذا ما توعدونه ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاذة إن هذا عطاؤنا الذي لا ينفد ولا ينتهي ولا ينقطع لو نظرت إلى هذه الآيات ونظرت إلى آيات سورة النبأ يقول جل وعلا في هذه الآيات هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب وفي سورة النبأ إن للمتقين مفاذة أي الفوز يوم القيامة بدخول الجنة فهنا في هذه السورة جنة عدن مفتحة لهم الأبواب وهناك حدائق وأعناب ثم يقول جل وعلا في هذه الآيات متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب هناك في سورة النبأ حدائق وأعناب هناك عن الفاكهة ثم يقول جل وعلا بعد وكواعب أتراب يقول وكأسا اندهاق فهنا فاكهة كثيرة وشراب ثم يقول جل وعلا وعين عندهم في أتراب وهنا يقول جل وعلا في سورة النبأ وكواعب أتراب كناية عن حور العين ثم يقول هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما من نفاذ هنا يقول جل وعلا جتاء من ربك عطاء حسابا حسابا أي كاف لا ينفد وهنا إن هذا لرزقنا ما له من نفاد فلو نظرت تجد أن الآيات تتشابه بين سورة وصورة ثم يشرع جل وعلا التغاه فيقول الله جل وعلا هذا أي هذا الذي ذكرناه هو كباء المتقين وإن للطابين لشر مآب ألم الطابون الذين تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان لشركهم بالله وظلمهم لأنفسهم بالمعاصر والذنوب وظلم للعباد فهو سيء ألا وهو جهنم يصلونها فبئس المهاد جهنم يصلونها أن يدخلونها فيذوكون من حرها ويفترشون منها وينامون عليها فبئس الفراش الذي يفترشونه هو نار جهنم فالفراش من نار والغطاء من نار كما قال الله جل وعلا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجد الظالمين ثم يقول الله جل وعلا فهذا فليدوكوه حميم وغساق وآخر من شكله في أزواج أنه حميم في شورة النبأ إن كانت مرصادة للطابين مآبا أي مآبهم هو الجحيم لابسين فيها أحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شراب إلا حميما وغساقا وهنا يقول الله جل وعلا هذا فليذوقوه حميم وغساقا وكما قلنا الحرارة هو ماء قد بلغ لدرمات الحرارة وقد بلغ أعلى درجات الغليان وغساء هو صديد أهل النار وقيل هو ماء بارد نزل إلى أدنى درجات البرودة وآخر من شكله أسواج أي وصنوف أخرى عدن الشكل الشيء وضده فهنا الحميم أعلى درجات الغليان والغساء درجات وآخر من شكله أزواج كالزمهرير هو اعلى درجات البرودة والسموم أعلى درجات الحرارة وشرب الحميم وأتل الزقوم والصعود في جهنم ثم السقوط فيها فهذا قوله جل وعلا وآخر من شكله أزواج ثم شرع الله جل وعلا عنه هكاية عن أهل النار هذا فوج نقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار يقال لأهل النار هذا فوج أي يقال لأهل النار الذين استقروا فيها أولا هذا فوج أي جماعة تدفع معكم دفعا إلى النار فيردون بقولهم لا مرحبا بهم أي لا اتسعت لهم الأبواب ولا فأتسعت لهم المنازل إنهم سيضيقون علينا أكثر مما نحن فيه إنهم داخلون النار يصلون من حرها وتمؤمها وهنا يرد الأسباع الذين يدخلون بعد هؤلاء فيقولون بل أنتم لا مرحبا بكم بل أنتم لاتسعت لكم المنازل فأنتم من قدمه لنا بدعوتكم إيانا إلى الكفر والمعاطي فبئس القرار فبئس المستقرب هو النار جنم ثم ينادي الأسباع ويدعو الأسباع على المسبوعين فأيه الله جل وعلا عليهم العذاب أضعاث المضاعفة فيقول جل وعلا قالوا مقدم لنا هذا فزده عذابا ومضاعف في النار وهنا يبدأ التلاعب ويبدأ التباغض بين أهل النار كما قال الله جل وعلا في سورة الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اتداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أظلون فآتهم عذابا وضعفا من النصر وقال لكل من ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من صب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبهم من الأشرار فاتخذناهم سخرية أم الغاغت عنهم الأبصار إن ذلك أهل النار دخل أهل النار واستقروا كانوا يظلونهم في الدنيا سفهاء أشراراً ظلالاً أين هم اليوم لا يرونهم بنار جهنم ألم نفسي فوق الألم البدني ألم نفسي فوق الألم البدني فهم يذوقون من حر النار ألم حسي ثم يذوقون ألم نفسي وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم الأشخاص أم زاغت عنهم ال أكنا هم في الدنيا هم اليوم من أهل الجنة أكنا هم في النار ولكن عمية عمهم الأبصار فلا نراهم وفي قول أن أصبحهم الأبصار لا يصدقون أن المؤمنون أو أن المؤمنين قد دخلوا الجنة التغنية بل زابت عنهم الأبصار هم معنا في نار جهنم ولكن قد عنيت أبصارنا عنهم فلا نراهم يسلون أنفسهم بالمحال كما قال الله جل وعلا في سورة النبق فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب ألم متزايد لا ينتهي بعد أن قالوا أم عنهم الأبصار ينادي عليهم أهل الجنة الذين كانوا يظنونهم في الدنيا أشرارا وظلالا فيقول الله تلو على كما في سورة الأعراف ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار يا من تظنوننا أننا معكم في نار جهنم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 فتبين لهم انهم في الجنه قلم نفسي كما قال الله جل وعلا ولو كانوا مسلمين أن كان في قلبه مثقال ذره من ايمان سيخرج اهل الجنه فيخرج المؤمنون الذين كانوا في أول الأمر من أهل النار بعد أن كان المشركون والكفار يقولون ما أغنى عنكم اسلامكم ألم تكونوا تظنون أنكم ستدخلون إلى الجنة فأنتم معنا اليوم فما أغنى عنكم اسلامكم وهنا يأمر الله جعله أن تخرج من النار من كان في قلبه متقال ذرة من إيمان فيخرج وفاة الموحدين حتى يدخل الجنة وهنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ألم نفسي مع الألم البدني ثم يقول الله جل وعلا إن ذلك لحق تخاصم ألم قل إلا أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار أي هذا الذي أخبرناه وداعني أهل النار لا السلام عليكم ثم يشرع الله جل وعلا بقوله قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد الغهار رب السماة والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نفر عظيم أنتم عزون أي قل محمد لأمتك أنبي صلى الله عليه وسلم مخوف ومحذر من عقوب عقوبة, عقوبة معصير وعقوبة وما من إله الله الصمت القهار طهر ومي وعلى رب الأرض وفار مالك السماوات والأرض وما بينهما العزيز أي من عظيم السماء الذي لا يضع لقصر ذنوعه التائبين و... و... كما قال الله جل وعلا سلام ف... عليكم عماني كده سلام عليكم ثم يقول الله جل وعلا قل إنما أنا منذر من إله من إله أيضا الصمت القهر كل ما دونه جل وعلا وكل ما دونه جل وعلا ما أو رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز والأيزة والأرض وما بينهما العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب هو منيع الجناب عظيم السلطان لا يغلب ولا يغالب الغفار الذي يغفر ذنوب عباده والتائبين ويسترها عليهم ولا يؤاخذهم بها تجد أن الله جل وعلا بعد أن ذكرت آيات العذاب كما في سورة النبأ قال جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لماذا جاء الله جل وعلا في هذه الآيات لا لأنه تدل على رجل يوم القيامة وأيضا لتقطع الرحم بين الصوت يوم القيامة وهنا ذكر الله جل وعلا أيضا رب السماوات وما منهما العزيز الغفار العزيز هو لا ولا يغالب العزيز هو منيع الجناد عظيم السلطان لتدل على عز على هؤلاء المشركين الذين أجلوا به جل وعلا ثم الغفار الذي يغفر لعباده الطائعين الذي يستر على عباده الطائعين الذي لا يؤخذهم بذنوبهم إذا ماتاوا إليه جل وعلا فهنا ذكر جل وعلا العزيز هناك ذكر الرحمن لتدل على رحمته بالطائعين وعيه وعذابه وشدته جل وعلا على أهل الكفر والمعاصم ثم يقول جل وعلا هذا نبأ عظيم أنتم عنه معرضون هنا ذكر جل وعلا إنما أنا منذر وهناك في صورة النبأ قال جل وعلا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليسني كنت ترابة وهنا يذكر جل وعلا قل هو نبأ عظيم أي هذا الذي أخبرناكم به هو أمر عظيم وهذا القرآن الذي بين أيديكم هو خبر عظيم يخذر بما سيكون يوم القيامة وهنا في سورة النبأ يقول جل وعلا ذلك اليوم الحق أي هذا هو اليوم الحق الذي يجب أن تتفكروا فيه وأن تتمعنوا النظر في ما تيكون في ذلك اليوم ألا هو يوم القيامة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبة أي رب وتوبا إلى الله جل وعلا وهنا يقول جل وعلا لكن مهم أي أنتم عنه غافلون ممصرفون لاهون فحري بنكم أن تعودوا إلى الله جل وعلا فمن شاء التيار ف... فلا تكونوا معرضين عن الله جل وعلا وعن ذكر الآخرة إخواني هذه الآيات على أن نتفكر في مآلنا يوم القيامة أفي الجنة أم في النار أين الملتقى في الجنة حيث يخطب الله جل وعلا لعباده المؤمنين ويكلمه كما في حديث أبي سعيد من القدري إن الله جل وعلا يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول جل وعلا هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول الله جل وعلا أنا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول الله جل وعلا اليوم أحل عليكم رضواني فلا أفخط عليكم بعده أبدا أم في النار حيث يخطب الشيطان لأهل النار ويتنصر منهم ويبرأ منهم كما قال الله جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر أي لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن تعوتكم فاشتجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل من لهم عذاب أليم أين المرض؟ أفي الجنة حيث رؤية وجه الله جل وعلا كما في حديث صهيب الرمي يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكاية عن رب العزة إذا دخل أهل الجنة الجنة ما معنى مصرخكم أي ما أنا بمنقذكم أي لن أنقذكم ولن أغني عنكم أي شيء يقول الله جل وعلا أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكاية عن الله قال أهل الجنة, الجنة يقول الله جل وعلا شيئا لكم فيقولون أي أهل الجنة ألم تغيض تخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعوشا أحب إليهم من النظر إلى عبهم قال الله جل وعلا للذين أحسنوا, للذين أحسنوا في الدنيا الحسن أي الجنة وزيادة أي النظر إلى وجه الله جل وعلا ولا يرهق وجوه من قتر ولا زيادة أم فيها خالدون أم في النار حيث الحلمان من النظر إلى وجه الله جل وعلا كما قال الله جل وعلك. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقال فجل وعلا والذين كسبوا السيئات جداء سيئة بمثلها وتمهم ذلة ما لهم من الله من عاطم كأنما أغشيت ودوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 بالنعيم فيه أهل النار حيث رجح كما قال الله جل وعلا حكاية عن أهل النار ألم تجدتكم آياتي تتليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون قال سأفيها ولا تكلمون وعندها ينتقلون إلى مالك خاذن النار ليشفع لهم عند ربهم جل وعلا أن يقضي عليهم كما قال الله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثر لأنكم للحق كان عندها ينتقلون لخزنة جهنم ليشفعوا لهم عند ربهم أن يخفعوا لهم يوما من العذاب كما قالوا وعاد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكتب فيكم رسلكم بالصدق فدعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال اين الملتقى اهل الجنه ام في النار اهل الجنه الجنه وما ادرنا مذهنا في حديث المغيرة بن شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سال موسى ربه أي رب من أذن الجنة منزلة فقال الله جل وعلا رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة فقالوا في له أدخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازله وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثلك من ملوك الدنيا فيقول رضيط رب فيقال ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول في الخامسة رضيط فيقول جل وعليك ولك ما اشترسك وقال موسى عليه السلام أي رب فأعلاه منزلة قال أولئك غرست كرامتهم بيدي وختمت فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قال الله عنه فلا تعلم نفس ما أخفي أهم من قرة جنة. لما بايع نبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بايعهم على الجنة فقالت بايعوني ولكم الجنة لم يبايعهم على مال أو جان أو سلطة أو منصب أو غير ذلك كما قال الله جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة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 ولا خطر على قلب بشر أم النار التي يقول جل وعلا عنها أفمين يتقي بوجهه سوء العذاب أفمين يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة تخيل يتقي بوجهه فهو مكبل ومقيد فلا يدعو ما يدو به عن نفس الا من يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين اذ ان من يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه ثم حثف الخبر أَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يُنَعْعَهُ فِي الْزَنَّةِ أَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون أي يوم تكسبون وتعملون تعملون به في الدنيا من معصية الله جل وعلا إخواني أين المنتقى أفي الجنة أم في النار النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعره والنار ذلك وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني قال الجنة ومن عصاري فقد أبى علينا أن نعمل بما أمرنا الله جل وعلا به وأن ننصرف عما الله جل وعلا عنه وأن نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وغرورها وشهواتها فإنها كما قال الله جل وعلا فلا تغرنكم الحياة الدنيا أي لا تخدعنكم الحياة الدنيا بشهواتها وبلذاتها ولا يغرن بالله الغرور أي ولا يخدعنكم الشيطان بحلم الله جل وعلا عليكم وإمهاله لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الحديث أختم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة تخيل يؤتى بأنعم الدنيا أنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم فيصبغ في النار صبغة أي يغمس في النار غمسة ثم يقال يا هل رأيت خيرا قط هل نر بك نعيم قط لا والله يا رب ثم يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا وأهل الجنة تخيل أشد الناس بؤسا في الدنيا عنده من الاجتلاء ومن ومن نظر ومن ومن ومن ومن شيء يؤتى الناس بؤسا في الدنيا ولكن وهو من أهل الجنة فيصبه في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا الله ما مر بي بؤس ولا رأيت شدة هذا بغمسة في الجنة نسي بؤس الدنيا كله وهذا بغمسة في النار نسي نعيم الدنيا كله فيجب علينا أن نتفكر نحن نأخذ هذه الآيات ليس للمعرفة ولكن للتذبر أن نتذبر في أمر هذه الدنيا وأن تدبر في أمر الآخرة هذه الدنيا لا بد أن تنتهي وأن يكون المآل إما إلى جنة وإما إلى نار فأين المآل هل إلى الجنة بطاعة الله جل وعلا وبطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم والعياذ بالله بالبعد عن طاعة الله جل وعلا وبعصيان النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وأن يجعلنا من أهل جنة إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ومسألة للإطالة وإن شاء الله أبدأ أخونا الدكتور مصر بعد ثلاث دقائق إن شاء الله <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستوفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضمن فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد ورسوله فهذه مراجعة لتفصيل سورة الملائي أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا أعمالنا وأن ينفعنا بما, بما علمنا وأن يزيدنا علمنا إنه ولي ذلك يلقادر عليه أحبتي في الله تعالوا بينا نراجع سريعا سورة ماذا عاوزين بعد يذنوكم لو تقدرهم ولا او قلم ولا أو ونكتب مع بعض المعاني بتاعة السورة عشان احنا هنحاول نلخص المعاني على قد ما نقدر بحيث يبقى خرجنا من السورة مثلا بصفحتين او ثلاثة يبقوا معانا تقدر تقرأ السورة بعد كده تقدر تصلي بيها قيام اليوم بعد ما سمعت بعد ما سمعت بعد ما اسمعت تفسير الشيخ حازم وبعد ما حضرت السيكاشة مع الدكتور محمد عبد الرحمن فهنحاول بوقت الملخص الصورة في معاني بسيطة فلو اتكتب المعاني دي في رايا وراء او الم ونفتب مع بعض كده بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا عن ما يتساءلون عن يعني عن ماذا؟ عن ما؟ وحبث تنون عن ماذا؟ عن ما يتسألون عن ماذا يتساءلون يسأل بعضهم بعض من الذي يسأل قال بعضهم عن الشيطان وقال بعض الناس عموم الناس عموم الناس يسألون في مكة يسأل بعضهم بعض عن ماذا يسألون عن النبأ العظيم النبأ الخبر النبأ الخبر العظيم الهائل الفضيع, الهائل الفضيع. يسألون عن النبأ العظيم ولكن ما المراد بالبعث العظيم البعث العظيم هو البعث بعد الموت كما قال جلاله علاء الدين حتى قال ابن كان ميقات تسلسل الايات يدل على أن المراد بالبعث العظيم هو البعث بعد هيئه الموت ونهي من العلماء من قال أن البعث العظيم هو القران الا ان اهل قريش ان اهل قريش احلى مكة Die change in Islam العظيم لا يتوقعون البعث بعد الموت عن يتشتكون في ان القرآن من عند الله فاختلفوا في البعث بين مصدق بين chilling و الله واختلفوا في القرآن فمنهم من يقول انه قول شاعر ومن من يقول انه قول تاه واخرين وهم المؤمنون يقولون هو من عند الله فالنبأ العظيم المراجенного النبأ العظيم ثمثين إما البعث بعد الموت أو يختلفون في القرآن يعني إما أهل مكة مکتلفين في البعث بعد الموت أو مختلفين في القرآن فضاء الرد من الله جل وعلا كذا سفية العلمون كذا فيعلمون ثم كلا سوف يعلمون كلا كلمة للرضوочеجob كلمة للرضو ker أي ليس الأمر كما يدعم هؤلاء المشركين لا كلا سيعلمون يعني سيعلمون أنهم سيبعثون أولا القيام وسيعلمون أن القرآن حق والتكرار هنا للتأكيد قال جل وعلا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم بدأ يفصل الله جل وعلا العلامات الفونية قال جل وعلا ألم نجعل الأرض نهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواج واجعلنا نومكم ثباثة الآيات أن نجعل الأرض مهادة مهادة يعني ممهدة مهادة ممهدة من الخلاق أي مستوى واجعلنا أن نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة أوتادة جمع وهو الشيء الذي يدق في الأرض وتربط فيه الاشياء الشيء الذي يدق الارض وتربط فيه الاشياء اي ان الله جعل الجبال اوتادا للارض ثبتها بها بهذا <تصفيق> ممهده من للخرائط مستويه اوتاد جمع وتد وهو الشيء الذي يدق في الأرض فتربط فيه الاشياء وخلق وخلقناكم أزواج وقيل الله جل وعلا أزواجة, أزواجة من العلماء من قال أزواجة يعني ذكر وأنسى كما قال جل وعلا ومن آياتي أن خلق لكم من آشفكم أزواجة يعني ذكر وأنسى ومن العلماء من قال أزواجة يعني أصنافة منهم الذكر والأنسى القويل والضعيف الطويل والقصير هذه بمعنى يعني أزواجة يعني إما ذكر وإنسة أو معنى آخر وهي أصناك وخلقناكم أزواجة يعني وخلقناكم أصناك وجعلنا نومكم سباة سباة يعني راحة لأبدانكم تهدؤون وتسكنون وجعلنا نومكم سباة يعني إن الله جل وعلا يمكننا على عباده بأن جعل النوم سباة يعني راحة لأبجانكم أصنافة أزلاجة يعني أصنافة ذكر وأنسى طويل وقصير قوي وضعيف في الغيب يقال أن الأصناف يعني يحشر الناس يوم القيامة أصنافة يعني المؤمنين مع المؤمنين والأشقياء مع الأشقياء والسعداء مع السعداء وجعلنا نومكم سباة سباة يعني راحة لأبدانكم تهدئون وتسكنون ها سباة تهدئون وتسكنون وجعلنا النيل نباسة النيل نباسة شبه النيل شبه النيل بالنباس يعني النيل نباسة يعني يغش الناس بسوابه وظلامه كما يغطي الثيوب لابسه والمراد سكنا قطعا للحركة لا يتحرك الناس فيه كثيرا وجعلنا الليل لباسة يعني يغشى الناس بسوابه وظلامه كما يغطي الثيوب لابسه وجعلنا النهار معاشا يعني جعلناه مشرقا منيرا مهيئا للمعاش من وجعلنا النهار معاش جعلناه احنا هنهيب تاني يعني حل يا اخواني الليل حايته بحاجة او انا هتكلم بجوة ماشي والليل حايته بتاني هعيدهم تاني بسرعة يجعلنا النهار معاشة في ذات مداخل النهار معاشة جعلناه مشريقا منورا مهيئا للمعاش الليلة لناسة يعني ان الليلة يغش الناس بسياده وغلامه كما يغطي السيد لابسه يعني واحد يلبس السيد فبيغطيه كذلك الليل يغطي الناس يغطي الناس بسياده وغلامه والمراجع هنا ان الليلة سكنا تنقطع فيه الحركة وان النهارة معاشة يعني جعلناه مشرقاً منوراً مهيئاً للمعاشي من ثم يتحدث الله جلاله على وَجَعَلْنَا فوق وَبَنَيْنَا فَوْقَتُمْ سَبْعًا شِدَادًا والسبع هي السماوات السبع وسماها الله شداد سبعاً يعني السماوات السبع شدادة يعني قوية محكمة لا تصدع فيها ولا شقول شدادة يعني قوية محكمة لا تصدع فينا ولا شقوق وبنينا فوقكم 27 شداده ال27 هي السماوات شداده قويه محكمه لا تصدع فيها ولا شقوق كما قال جل في سوره الملك في الموج انتثر كرتين ينقلب ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسيب يعني بص كده في السماء هل فيها شقة؟ هل فيها انفطار؟ هل فيها تشقق؟ هل فيها تصبع؟ لا والله إنا الذي خلق السماوات خلقها شدادة يعني قوية محتمة لا تصبع فيها ولا شقوب وجعلنا سراجة وهاجة سراجة هي الشمس وهاجة يعني مضيئة متلقلقة متلقلقة سراجة وهاجة سراجة وهاجة يعني جعلنا شمساً مضيئة متلقية فإن كل فإن السراجنا بد أن وهاج إلا الله جل وعلا إنتمنا على عباده أن السراج نعمة الإضاءة والوهاج نعمة الحرارة أي أن الله جل وعلا وجعلنا سراجا وهاجا وإنتمنا يعني إسراجا وهذا جعلنا شمسا مضوئة متمألئة ثم قال جل وعلا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجة وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجة المعصرات المقصود بها في أغلب أقوال أهل العين أنها السخب السخب وبعضهم قال هي الرياح التي تعصر السحبة بذبوبها فإذا تجمعت السحبة جاءت الرياح فجعلت السحبة تنكر بإذن الله جل وعلي وقال بعضهم السماوات ثلاث أقوال يراجح أنها السحب المعطرات السحب أي سمايات. وانزلنا من المعصرات ماء سجاجة سجاجة منصبا احسنتم منصبا كثيرا متتابعا احسنتم المعصرات السخب وبعضهم طال الرياح التي تعصر السخب بهدها وبعضهم طال السماوات ماءا سجاجا من صبا كثيرا متتابعا من صبا كثيرا متتابعا أحسن فلما ينزل الماء يخرج الله جل وعلا به حبا ونباتا وجنات وألسافا لنخرج به حبا الحبا هي الحبوب ما يقتات به كالشعير حبا الحبوب وهو ما يقتات به كالشعير نباتا أحسنكم نباتا خضر الاخضر يبقى رقبا او يابثا ايه يعني الخضار زي الخضار الجري. اي اي خضار حباء الحبو. النبات الاخضر الاخضر من النباتات كلها ثم يطول الله جل وعلا <تصفيق> ماشي ثم يطول الله جل وعلا وجمات الفافة بساتين وحبائق بساتين وحبائق يبقى حباء الحبوب وهي ما يقطط به كالشغير الحبوب قدار حبوب نباتة الأخضر من النباتات الذي يوكل زي الخضار أو الحيوانات تأطله نابسا كالدوار كالتبن أو الحشيش المالتبن أو الحشيش من الحيوانات بتأطله هذه كلها كله نباتات وجنات جنات يعني بساتي وحجائق من ثمرات متموعة وألوان مختلفة وروائح متفايدة أنا أعود تحفظ بساتين وحدائق بساتين وحدائق بساتين وحدائق من ثمرات متموعة يعني الله جل وعلا كان يتم على عجابه أن أنزل من المغطرات ان تجاجة يخرج به الله جل وعلا حبا ورباتا وجنات الألسافة دساتين وحجار لها ثمرات متنوعة وألوانها مختلفة وطائفها وطلع وطعومها متساوتة ألسافة يعني ملتفة مع بعضها لتشاعب أرصانها ملتفة مع بعضها لأن أرصانها متشاعدة ملتفة مع بعضها لتشاعب بعدما أقرنا الله جل وعلا بكل هذه النعم يجعلنا نتفكر في آلائه الواسعة يقول الله جل وعلا للذين يتساءلون عن النبع العظيم عن يوم البعث إن يوم الفصل كان نيقاده يا الله نزول بيقين انه مؤقتا ومؤقتا و... وكين لا محاله فقال الله جل وعلا ان يوم الفصل يعني يوم القيامه ولماذا يسمى يوم الفصل يوم القيامه سمي يوم الفصل لان الله جل وعلا يفصل بين خلقه بين المحصي والمحصي بين خلقه يفصل بين خلقه في يوم الفصل كان ميقاته يعني مؤقتا بأجل معدود يوم الفصل يوم التفريق بين الحق والباطل بين المحسن والمسيء كان ميقاتا مؤقتا بأجل معدود مؤقتا بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه لا يزاد عليه ولا ينقص إنه يوم الفصل كان ميقاتا ومن ينفق في السور فتأتون أفواجه والسور هو قرن ينفق فيه السور قرن ينفق فيه كما قال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأحمى جبهته وأصغى سمعه ينتظر ان يؤمر فينفق في الصور فالصور كيف الصور هو قرن ينفخ فيه قرن ينفخ في الصور لو تتفكروا الصور هم الخلائق وما معنى يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور هي نفخ الارواح في الاجساد الصور هم الخلال أي, أن... أي نفع الأرواح في الأجساد يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا يعني جماعات جماعات أفواجا يعني جماعات جماعات يفتح السماء فكانت أبوابا السور مش السور ليس باسمين السور بالصاب السور السور هو قرن ينفط فيه هذا قرن بقول آخر هنو خلائق ينفط فيه من الأرواح وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت ابوابه ابواب يعني طرقا ومتالكا لنزول الملائكه طرقا ومتالكا لنزول الملائكه ها ابواب طرقا لنزول ملائكه سواء ما له في الدنيا اما في الاخره فهو كل ما يدل وفتحت السماء فكانت أبواب هذا يوم القيامة يعني طرقا ومثائر ومثالكة لنزول الملائكة الصور قرن ينفق فيه ينفق فيه إسراكي إذانا بقيام الساعة أو الصور هم الخلائق يعني تقول ما يقول الله على يوم ينفق في الصور. يعني ينفق تنفق الأرواح في الأجساد تنفق الأرواح في الأجساد كل رئيس ينتفع في فيه جاءت صاحبها يبقى اثور له معناه قرن من ثقافتين او الخلق وهو المقصود نفس الارواح في الارثاب افواج جماعات جماعات قطوaje حتى المقصود فتحه السماء وفتحه ابوابها لان السماء في الدنيا كانت متماسكه ومحبوكة كما قال جل وعلا والسماء ذات الحبق يعني مجتمع على بعضها ليس فيها فروض مفهش أي شقوق ولا تصدع ولا مستار بعد أن كانت السماء في الدنيا متماسكة ومجتمع بعضها إلا بعض ليس فيها فروض بجأت تتفتح ستكون كالأبواب وهي الطرق والمسان ومزون الملائكة أي السماء في الدنيا كانت متماسكة مجتمعة بعضها إلى بعض ليس فيها كروش ما فيهاش أي شقوق ولا أي أبواب أما في الآخرة تتشقق وتتصدع وتنصفر تستبع عن بعضها كأي فيها أبوابا لنزول الملائكة طرقا ومتانكا لنزول الملائكة وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيّرت الغبال فكانت سرابا السراب أحسنتك. السراب ما يراه الراء من بعيد فيحسبه ماء وليس بشيء هكذا يوم القيامة مع الجبال يحسبها الراء من بعيد كأنها جبال وهي ليست بشيء أذالها الله جل وعلا كما قال تعالى كما قال تعالى ويسالونك عن الجبال فقلت منسفها يا ربي لسه يعني من الاماكنها بعد ان كانت في الدنيا او كادة تصدف الارض نزيلها الله جل وعلا في يوم يتغير كل شيء يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وترضي بالله اليوم واحد القرهاء سبحانه وجل وعلي تبدل الأرض وتبدل السماوات وتتشقق السماوات فتنزل الملائكة وسيرت الجبال فكانت صرابة إن جهنم كانت مرصابة مرصابة بمعنى يعني قال العلماء مرصابة يعني ذات رفض وترقب ذات رفض مرصادة زي ترصد وترقب او مرصادة يعني معدة لأهل الكفر من الآن تتهيأ لأهل الكفر الله جل وعلا أعد لهم النار فهي مهيأة لهم إن جهنم كانت مرصادة يعني كانت مهيأة او تتهيأ لهم معدة لأهل الكفر كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله أوقض على النار ألف عام حتى احمرت وألف عام حتى تنفضت وألف عام حتى تسودت فهي الآن سوداء مغنمة ولا حول ورقوة إلا بالله فإن النار معدة ومهيئة لأهل الكثرة ويوم القيامة أيضا تكون ذات رفض ترسود أهلها فهي تعلم من يمر عليها فإذا كان من أهل الكفر جرته إلى النار وإلى أعماق النار أعظم الله جل وعلى منكم منها أعظم الله جل وعلى من النار مرصادة يعني ذات رصد وترقب أو مرصادة يعني منها البيئة ومعدة لأهل الكفر إن جهلم كانت مرصادة themes للطرغين معابا للطرغين الطرغين الذين تجاوز الحد في العسلان طر� يعني تجاوز الحد في العسلان الذين تجاوز الحد في العسلان للطرغين معابا مرجعون ومنزلون معابا مرجعون ومنزلون الا Жه victorious 원이ّ ومكانت مرصادة للتراغين مآ فيها أحقابة لابسين ماكثين ماكثين فيها أحقابا أحقابة يعني مدة زمنية طويلة مدة زمنية طويلة لابسين يعني ماكثين لابسين فيها أحقابة يعني ماكثين فيها مدة زمنية طويلة لا يبوطون فيها ضربا ولا شرابا ضربا يعني ما يبرد أجواسهم وقلوبهم يا الله ضربا يعني ما يبرد أجواسهم وقلوبهم يقول هو ضرب الريح ضرب الريح فلا يتنسفون هواء باردا يبرد أجواسهم ضربة لا يذوقون فيها ضربة يعني ما يبرد أدواتهم وقلوبهم أو قيل ضرب الريخ يعني لا يتنفسون هوايا ضربة لا يذوقون فيها ضربة ولا شرابة إلا حميما وغساقة إلا حميما وغساقة الحميم هو الشراب الذي دلغ أعلى درجات الحرارة ما بلغ شدة حرارته وضط الماء او الشراب الذي بلغ اعلى درجات الحرارة احسنتم غثاق قيل هو رسالة اهل النار او ما يسير من صديد اهل النار احسنتم وقيل الزمهرية وهو الشراب الذي بلغ على درجات البريدة قيل الغثاق ما يكون من صديد أهل النار وقيله هو الزمهرير هو الشراب الذي بلغ على درجات البريدة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغثاقا جزاء النساق يعني موافقا لأعمالهم التي عملوها في الدنيا موثقا يعني موثقا لاعمالهم انهم كانوا لا يرجون حسابا يعني لا يخافون الحساب او لا يتوقعون ترضيهم حسابا لا يتوقعون حسابا نعم لم يكونوا يتوقعون ان هناك دارا مجازون فيها ويحاسبون لم يكونوا يتوقعون هناك دارا مجازون فيها ويحاسبون احفظوا لا يتوقعون خسابة لأنهم غيروا مؤمنين بالبعض كذابة يعني تكذوبا كبيرة تكذبوا بآياتنا كذابة وكل شيء أحسيناه كتابة كل شيء أحسيناه كتابة يعني كل قول وعمل قد أحسيناه وكل شيء أحسيناه كتابا وكل شيء أحسيناه كتابا يعني كل طور معمل قد أحسيناه وكتبناه عليهم في الصحف كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عمقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقام منشور اقرأ كتابه كفى بنفسك اليوم عليك حكيب كل شيء احصيناه كتابه كل قول وعمل قد احصيناه وكتبناه عليهم فذوك يكمل الله على علىك فذوقوا سلام لذيذكم الا عذاب فقد وجد يا ايها وكل شيء قحط بينه كتاب فذوقوا سلام لذيذكم الا عذاب وهذا دليل على أن النار لا تفنى فذوقوا سلام لذيذكم الا عذاب ادور الله جل وعلا اياكم من النار ممكن بقية الصورة والمرة اللي جاء إن شاء الله ممكن نعمل امتحان شافري والمراجعة سريعة ممكن مع الدكتور محمد عبد الرحمن هل مصردوني المراجعة السريعة والأسئلة ممكن اسئل في المتحدة ممكن ان شاء الله ان شاء الله نختم دلوقتي ان شاء الله جل ان يفهمنا ما سمعنا وان يجدنا علمه ان هالبا وصيتنا الواجب العملي ان احنا نحاول ان شاء الله ضرد من ونحاول ونحاول نصلة بإذن الله بصورة المدى انت دلوقتي اكيد حفظوها ان شاء الله او يحفظوها بسرعة بعد ما اسمها تفسير الشيخ حاجم وتفسير المعاني البسيط حاول تصلي بالصورة اقرأ وحاول تتخيل الموقف عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون بالقرآن ويكذبون بالبعث وبعد ذلك رد الله جل وعلا رد عليهم بأن أراهم آياته الكونية الشمس والليل والنوم والجبال والأرض والسماوات والماء وكل هذا ثم يقول الله جل وعلا إن يوم الفصل كان ميطاك حاول أن تتخيل وأن تتصل عذاب أهل النار وتستجير بالله جل وعلا وتدعي لنا أن من مننا النار وأن يرزطنا الجنة إنه لي ذلك والقدر عليه أقول قولي هذا فاستغسر الله العظيم لي ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة